وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر باب الحجر أي المنع من التصرف وتقدم لنا نوع من أنواع الحجر وهو حجر الفلس يعني المفلس الذي ديونه أكثر من ما بين يديه من مال يحجر عليه فيما بين يديه من مال فلا يتصرف فيه وذاك يسمى حجر فلس ويسمى حجر لمصلحه غيره وما سياتينا الان هو الحجر لمصلحته نفسه الحجر لمصلحته هو لا لمصلحه غيره وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه نعم يحجر على الإنسان لحق نفسه لثلاثة أمور يحجر على الإنسان لحظ نفسه يعني لمصلحته هو لثلاثة أمور يعني إذا كان كذا أو كذا أو كذا نعم صغر صغر وجنون وسفة هذه الامور الثلاثه التي يكون المرء محجورا عليه لحظ نفسه صغير ما يباح له التصرف في ماله وإن لم يكن عليه شيء وماله كثير لكن لا يباح له التصرف لأنه لا يحسن التصرف وكذلك المجنون وكذلك السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وإن كان كبير وليس بمجنون قد يكون المرء كبير يعني بالغ من خمسة عشر إلى ستين إلى سبعين إلى ثمانين سنة بالغ وكبير لكنه لا يحسن التصرف يقال هذا يحجر عليه حجر سفه او مجنون كذلك او صغير ما بلغ الرشد يحجر عليه لصالح نفسه نعم. صغر وجنون وسفه لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فدل على أنه لا تسلم إليهم قبل الرشد دلت هذه الآية الكريمة على الحجر على من لم يرشد وإنما عند إيناس الرشد من يؤمر بالتصرف على قدره شيئا فشيئا إن وجد يحسن التصرف أعطي ماله وإلا فلا يعطى نعم وقوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم ولا تؤت السفهاء أموالكم يعني السفيه لا يعطى ولا ماله وليس المراد مال غيره والله أعلم وإنما جعل الله جل وعلا مال السفيه بمنزلة مال الولي كما أنك أيها الولي ما تثق تعطي السفيه مالك فلا تعطيه ماله هو نعم. ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليهم وفيه ضرر عليهم يعني ضيعوا اموالهم فيه ضرر والمرء ايا كان لا يقر على ما فيه ضرر على نفسه يمنع يمنع ان يتصرف التصرف السيء الذي يضر بنفسه نعم ويتولى الاب مال الصبي والمجنون لأنهما لأنهما لانها ولايه على الصغير فقدم فيها الاب كولايه النكاح ويتولى الاب مال الصبي والمجنون تقدم ان الحجر لثلاثه امور الصغر والجنون والسفه وهنا قال يتولى الاب ما لا الصبي والمجنون فقط السفيه لا لان الاب يتولى الصبي الصغير ويتولى المجنون ولا يحتاج يرجع الى الحاكم لانه له ولاية فلا يرجع الى الحاكم وإنما يتولى ما لها ذين أما إذا رشد وبلغ الصبي وأفاق المجنون ثم حصل له سفهم بعد هذا فيتولى أمره الحاكم الأب يتقدم إذا كان موجود يتقدم للحاكم يطلب الحجر على ابنه كم عمر ابنك ثلاثون سنة فالحاكم يتخذ الإجراءات المناسبة ويحكم في الحجر عليه إذا كان الأب معه ولده مثلا عمره عشر سنوات ما يحتاج أن يتقدم الى الحاكم يقول مثلا احجر على ابني الذي عمره عشر سنوات أو عمره سبع أو عمره اثنى عشر سنة أو ثلاث عشرة سنة ما بلغ لا ما يتقدم بحكم الولاية عليه ولاية جبرية ما يرجع إلى حاكم ولا غيره كذلك إذا كان مجنون من صغره مثلا مجنون أو بعد الصغر جنة فكذلك الأب يتولى ماله ولا يحتاج أن يرجع إلى الحاكم أما إذا كان الولد مثلا قد عقل ورشد ثم أصابه سفه بسبب مقارنة قرناسو ونحو ذلك فالاب ما يملك ان يحجر على ولده لابد أن يرفع الأمر إلى الحاكم والحاكم يتخذ الاجراءات الشرعيه ويتاكد ليختبر مثلا ثم بعد ذلك ان راى الحجر عليه حجر والا رد والا يرد يقول له ولدك عاقل ولدك عاقل ما يصلح ان نحجر عليه نعم ثم وصيه بعده لانه نائبه فاشبه وكيله في الحياه ثم الحاكم لان الولايه من جهه القرابه قد سقطت الأب ثم وصيه وصي الاب اذا كان مثلا الاب ما هو موجود فاذا مثلا الاب في حال مرضه او قبل مرضه مثلا قال فلان ابن فلان هو الوصي من بعدي على أولادي الصغار فلان وفلان فهو الذي يوليه الاب يكون من بعده مباشره ولا يحتاج ان يرجع الى الحاكم الا من باب تثبيت هذا والا فله وصايه شرعيه اللي ينظر في هذا الوصي أهو أهل للوصاية أم لا لأنه قد يطرع عليه شيء قد مثلا الأب يولي فلانا على أولاده في حال حياته يقول بعد ما مات يكون الولي على أولادي فلان وفلان أو الأولادي فلان وفلان الولي عليهم فلان مثلا ثم بعد الوفاه الحاكم الشرعي ينظر في حال هذا الوصي ان كان صالح واثقه عدل فما يملك عزله لانه وصي الاب وان كان غير صالح عزله لان الحاكم له الولايه العامه حتى لو كان الاب غير صالح مثلا للولايه يعزله يعزله الحاكم ويعين من يراه اصلح وهكذا فالولي فالولي اولا للصبي والمجنون الاب ثم وصي الاب مقدم على كل احد ثم الحاكم لان الوصايه الان وصايه على مال فلا تنتقل مثل ولايه النكاح مثلا للأخ الشقيق ثم الأقل أب ثم العم الشقيق ثم العم الأب وهكذا لا هذه ولايه على المال والمال ما كل يوثق به فيه فتنتقل الولايه على المال من بعد الأب ووصيه الى الحاكم نعم فتثبت للسلطان كولايه النكاح نعم. ولا تثبت لغيرهم لأن المال لا تثبت لغير هؤلاء من الاخوه وبنوهم والأعمام وبنوهم لا تثبت لهم نعم لأن المال محل الخيانة ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم لأن المال ليس مثل مناية النكاح ولاية النكاح يتولاها حتى لو كان فاسق قد يوفق يختار لموليتها الرجل الصالح ويحرص على أن يكون زوجها رجل صالح مثلا لكن ولاية المال الفاسق إذا سلم المال قد يأكله ويذهبه ويضيعه وليس عند الاخوه والأعمام ما عند الأب من الشفقة والحنان فلذا لا يؤتمنون يكون الولي من بعد الأب ووصيه الحاكم ثم الحاكم له أن يتولى هذا الشيء بنفسه وله أن يولي من يراه صالحا ومن سواهم قاصر الشفقة غير مأمون على المال فلم يلهيك الأجنبي ومن شرط ثبوت الولاية العدالة بلا خلاف لابد أن يكون الولي على القاصر لسفرع لجنون أو صغر أن يكون عدل لو ولى الأب شخصا فاسقا ما صحت ولايته لا بد أن يكون عدل والحاكم لا يصح أن يولي إلا العدل فإذا ول الحاكم غير العدل مثلا فيعزل أو ولاه حال كونه عدل ثم انتزعت الثقة منه فيعزله ويولي غيره ولا يصح أن يكون الولي على القاصر غير عدل لأن في تفويضها إلى الفاسق تضيع لماله فلم يجزك كتفويضها إلى السفيه لأن الفاسق ليس محل الثقة قد يعكل المال أو يضيعه أو يعمل فيه عملا لا يجوز شرعا كالربا والقمار ونحو ذلك وإن كان يقصد من وراء ذلك الربح لليتيم أو للقاصر فلا يقر على هذا لأن الفاسق ليس محل الثقة فلا يؤتمن على مال القاصر نعم. فصل وليس لوليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه كالعتق والهبة والتبرعات والمحابات لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وقوله وليس لولي وليه التصرف في ماله بما لا حظ له فيه يعني ما يتصرف ولي القاصر الا بما للقاصر فيه حظ ومصلحه عنده مال للقاصر مثلا هل يجوز أن يقرض هذا المال لعمر بفائدة لا يجوز لأنه محرم ربا وكذلك بدون فائدة لأنه ليس فيه مصلحة للقاصر هل يجوز لولي القاصر أن يعتق أمته التي ورثها من ابيه او امه لا ما يجوز له هل يجوز لولي القاصر أن يتصدق عنه لا يتصدق عنه إلا الزكاة الواجبة فلا يتصرف في ماله إلا لمصلحته لقوله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أحسن لليتيم شيء في مصلحه لليتيم اشتغل فيه شيء لا مصلحة فيه لليتيم لا نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار لا تضر أحد غيرك لأنه إذا تبرع من مال اليتيم نفعه أو ضره لا ضره أذهب ماله وما مصلحة اليتيم من التبرع هو أحق بماله إلا ما أوجب الله عليه وفي هذه إضرار فلم يملك ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف الولي لا ياكل من مال اليتيم أو الصبي أو المجنون إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يعمل إلا بشيء أما إذا كان الولي غني فالاولى له أن لا يأخذ من مال اليتيم شيئا لقوله جل وعلا ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم يعني يوفره له، يتعفف عنه، يعمل فيه لمصلحة اليتيم ولا يأخذ منه شيئا. نعم. فإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان الولي فقير وهو يعمل في مال اليتيم هل يأكل بالمعروف؟ من غير أن يضر باليتيم ياكل الأقل من الأمرين كفايته أو أجرة مثله ولا يأخذ الأكثر إذا كان هذا الفقير مثلا يعمل في مال اليتيم قلنا يأخذ الأقل من كفايته أو أجرة مثله ما معنى هذا؟ إذا كانت عجرة مثله مثلا عشرة آلاف وكفايته في السنة ثمانية آلاف فماذا يأخذ الولي؟ يأخذ الأقل الثمانية. إذا كانت كفايته عشرة آلاف وعجرة مثله مثلا ستة آلاف العجرة ستة آلاف أجرة مثل عمله وكفاية عشرة ماذا يأخذ؟ يأخذ الستة لأنه ماله إلا الاجره فإن كانت الاجره أكثر فليس له إلا النفق نعم. وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحقه بالعمل والحاجة معا فلم يملك إلا ما وجد فيه إلا ما وجد فيه العمل والحاجة قد تكون الحاجة مثلا أكثر والعمل أقل فلا يأخذ للأقل وقد تكون ويكون العمل أكثر والحاجة أقل فيأخذ الأقل الذي يجتمع فيه الأمران ما هما الأمران؟ الحاجة والعمل ليجتمع فيه الحاجة والعمل يأخذه ولينفرد فيها أحدهما عن الآخر فلا يأخذه ثم إن كان أبا فلا شيء عليه لأن له أن يأخذ من مال ولده إن كان هذا العامل في مال القاصر هو الأب مثلاً فلا يلزمه إعادة ما أكل لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه نعم وإن كان غيره ففيه روايتان إحداهما يضمن عوض ما أكله, ما أكله إذا أيسر لأنه استباحة للحاجة فلزمه عوضه كالمضطر والثانيه لا شيء عليه لان الله تعالى امر بالاكل ولم يذكر عوضا ولانه اجيز له الاكل بحق الولايه فلم يضمنه ثم اذا اكل ان كان اب فلا يلزمه شيء لان الاب له ان ياكل مما ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد صغيرا كان الولد أو كبيرا إن كان ولي القاصر هذا غير الاب ثم أكل لعمله وحاجته ثم أيسر بعد ذلك ففيه روايتان إحداهما تقول يعيد ما أكل ما دام يسر الله عليه والله جل وعلا يقول ومن كان غنيا فليستعفف وهذا أغناه الله فيستعفف عمال اليتيم فيرد ما أكل الرواية الثانية ولعلها أقرب والله أعلم تقول لا يرد لأنه أخذ ما أخذ مقابل عمل وحاجة فحال أخذه كان يعمل وكان محتاجا والله جل وعلا يقول ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فهو فقير وأكل أكل مقابل عمله وحالة كونه فقير والله جل وعلا ما أمره بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة لامر بها في الآية أو الحديث نعم فلم يضمن كرزق الإمام من بيت المال وإذا كان كرزق الإمام من بيت المال يعني الإمام يأكل من بيت المال مقابل عمله إذا أيسر الإمام يعني إن استعفى الإمام عن بيت المال ولم يأكل منه فحسن لكنه أكل لحاجته ثم أيسر هل يرد لا ما يرد لأنه أكل لحاجته ولعمله لصالح المسلمين نعم. وإذا كان خلط مال اليتيم بماله أرفق له مثل أن يكون ألين من الخبز وأمكن في الادم خلطه وإن كان خلطه وإن كان إفراده خيرا له أفرده لقول الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ثم ولي اليتيم ينظر إن كان إفراد مال اليتيم على حده وإطعامه منه خير له فليفعل هذا وإن كان خلط نفقته مع نفقة عياله خير لليتيم فله أن يفعل هذا فهو مؤتما على هذا وعليه أن يحذر أن إجحاب باليتيم الصحابة رضي الله عنهم لما نزل ان الذين يكونون أموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن تحرجوا رضي الله عنهم فجعلوا لليتيم طعام منفرد وقدر خاص ونار خاصة ونفقه كانه في بيت مستقل وحده ثم وقعوا في الحرج قد يطبخ لليتيم الطعام فلا يأكل إلا نصفه أو ربعه ويبقى الباقي إن حفظوه له وجبة ثانية فسد ربما يضر اليتيم وإن أكلوه واطعموه أولادهم والله جل وعلا يقول ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وان رموه لانه فاسد ضرر على اليتيم فتحرجوا رضي الله عنهم وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع فانزل الله جل وعلا ويسالونك عن اللي يتاهم قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يقول الله جل وعلا قل اصلاح لهم خير اعملوا الاصلح أنت مؤتمن على مال هذا اليتيم، اعمل الأصلح، إن كان الأصلح انفراد وأفرده، وإن كان الأصلح لا غير هذا، فاخلطه مع مالك، يعني النفقه فقط، مو كل المال. قل إصلاح لهم خير، إذا كان الأكل شيء مثلا ما يفسد. وفي إفراد اليتيم بأكله وطعامه مثلا على حدة حفظ لماله تكون نفقته أقل ويكون فيه توفير له فأفرده على حدة وإن كان إفراده على حدة ضرر عليه وإتلاف لماله فاجعل نفقته مع نفقتك احسب بمقدار نفقتك وعيالك وخدم المال اليتيم بقدرها واجعلها جميع وان تخالطوهم فاخوانكم هم اخوانكم وابناءكم ولهم حق عليكم والله يعلم المفسد من المصلح لا تخفى عليه خافية يعلم جل وعلا ما في نفسك ايها الولي ان كنت تقصد نفع نفسك ونفع أولادك في مال اليتيم مثلا فالله مطلع على ذلك ويعاقبك على هذا وإن كنت تقصد التوفير لليتيم والرفق بماله وتقصد حفظ ماله حتى لا يفسد منه شيء فالله جل وعلا مطلع على ذلك ويثيبك عليه لأن المرأة قد يكون مثلا هو ومن تحت يده مثلا خمسة اللي يجب عليهم نفقتهم والسادس اليتيم فيأخذ بمقدار سدس النفقة ليجعلها شركة لليتيم إن كان قصد بهذا الارفاق بنفسه وعياله فالله مطلع على ذلك وإن كان قصد بهذا حفظ مال اليتيم وتوفيره فالله مطلع جل وعلا على ذلك يعلم هذا وهذا ويثيبك على الخير ويعاقبك إذا شاء على الشر وفي هذا تحذير وحفص وحث للهمم للإحسان إلى اليتيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح يعلم جل وعلا ما في نفوس العباد فيعثيبهم عليها الخير ويعاقبهم إذا شاء على الشر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين